هاتكم وما جعل أدعياكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لأبائهم هو أقسق عند الله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 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله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 تدور أعينهم كالذي يغشا عليه من الموت تدور أعينهم كالذي يغشا عَلَيْهِ من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخيل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 ولو كانوا فيكم ما قاتلو إلا قليلا ولو كانوا فيكم ما قاتلو إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يوجب الله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 من المؤمنين رجال صَدَقُوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو تبديله.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 قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً ومن يقت ن منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرا نؤتها اجرا مرتين واعددنا لها رزقا كريما يا نساء نبي لستن كأحد من النساء إن التقيت إن التقيت فلا تخضعن بالقول فأطم ع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا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 والقانتين voi, والصادقين voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, حافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرن الله كثيراً والذكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي يكون لهم الخيار أي يكون لهم الخيارة من أمرهم وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلا مبينا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 فَلَمَّا قَضَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَجْنَاكَهَا زَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْرُولًا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 ولأك الرسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما Tähiyetuhum يوم يلقونه سلام Tähiyetuhum يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا سَلَّنَاكَ شَاهِدَوْا وَمُبَشِّرَوْا وَنَذِيرَ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا نِيرَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَقْلًا كَبِيرًا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إنا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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن بِتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جناح عَلَيْكَ ذلك أدنى أن تقر وَلَا ولا يحزن ويرضين, ويرضين بما آتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبًا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً النبي إلا أي يؤذن لكم لا تدخلوا بيوتاً نبي إلا أي يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين ناهو ولكن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 لا جناح عليهم في آبائهن ولا أبناءهن ولا ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا ولا أبناء أخواتهن. نسائهن ولا مملكت أيمانهن والتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلمو تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب مهين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملو بهتان فقد احتملو بهتان وإثم مبين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما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 سيروا يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا كبرا انا اطعنا سادتنا وكبرا وقالوا طعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا eyyha الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها Ya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 فأبين أيحملناها وأشفقنا منها فأبين أيحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا